سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى رى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي زركناه لهولنيه آياتنا إنه I um...